بسم الله الرحمن الرحيم قد ضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خيرا 122. وللآخرة خير لك من الأولى ونسوا فيعطيك ربك فترضى 123. آل فَلَا تَنْقَوْا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَمْنَعُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ بِسمِ ل يورَق مانم حمِ أَلَ نَّ الشّوراح لَكَ صَلَب